قُلْ أَنْتَ رَبُّكُمْ مِنْ دُونِ إِلَٰهٍ حَسْبُهُ الْحُسْنَىٰ قُلْ أَنْتَ رَبُّكُمْ مِنْ دُونِ إِلَٰهٍ حَسْبُهُ الْحُسْنَىٰ وَأَنُحْنُ تَرَبُّ صِبْكُمْ أَمْ يُصِيبُكُمُ الله بعذاب ونحن نتربص بكم أن يطيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون فتربصوا dar ro bil